وما أرسلنا من قبلك إلا نجالا نوحي إليهم فاسألوا أَلَنْ تَكْرَهُوا وَرَانِيتُ بَيْنَنَا النَّاسَ مَّا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَنَعِبٌ لَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَمْ مكر السيئات أن يرسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ sam غَافُونَ رَبَّنَا غُمٌّ مِنْ فَوْقِ جَبْرِيمَ يَعْلُونَ مَا يؤمون وقال أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَسْتَقُونَ إذا كشف الضرعة